العلم لوجه لا يريدون به أعوى من الدنيا ونسأل الله جب وعلا ليبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به عليه حتى يتوفانا وهو أراض عنه strengthu po týorku teľná hugot sprave Naj sambús a mire say zeadná to so, si na sdlejná to su sú v clu Ал 전� Aí po tiežná درسم في الورقات الزويني لنصول الحفظ وبعد أن نعرف شاء الله تعالى يكون بمنات برسان الأول في التفسير وسنقسم إن شاء الله تعالى سورة لبارث الذي بيده الملك وابوه على كل شيء قدير المسناس هو في الملك وبعدها درس في الحديث نشرح فيه إن شاء الله تعالى ما نتنفكن من شاحه من الأربعين النورية على وجه الاختصار والإيقاح إن شاء الله تعالى تلوه للخيارات دنا هذه هذه اتدورش من, من هذه الوديده اولا ديشوتينز هنا بها بتقدات من هذه هذه اقولها و بالترهي غير فهذا ينعكد أن يجيسرح فيها أشياء منذره طلاب العلم إلى ما يجب أن في طلب العلم لأن الشفيرة من السباب يفرب العلم ويرم طلبه لأخينه لا يوسق إلى الطريق الصحيح لطلب العلم منهم من مضى عليه سنين عدده يقرأ وربما يوحد لكن لو فتش في نفسه يوجد أنه لم يحط من العلم ما الذي على أرض من يخبره الناس عليها لقريب العلم اللاحظ القويل وترد ذلك أنه فقد التأثير العلمي الذي كان يعتني به العلماء منذ غور كثير очку bod relственu svoj子... putrava da som mojínya že i tu vlí, skup z tamaška, kako mondali وهي سؤال الملكين العبد عن ربه وعن دينه وعن النبيه وهي ثلاثة الأصول يعني معرفة العز ربه وهو معبوض ومعرفة العز دينه دينا الإسلام من أبينا ومعرفة العزي نبيه عليه الصلاة والسلام <تصفيق> <تصفيق> بلنا هنا جاء الأغانية ثالثة رسالة جاءنا فيها من وصول التوشيط والدين شيء كثير ووصول الزك مجموعة أيضا والعناية بها ضعيفة بما أشتب وأسمع وتغفل عملياتها لأنهم كذبوا أن يستفيدون دون معدة مصول الاستمبعات والاستمبعات له قصوله قصول الاستمبعات هي قصول الضغط وكانت لأننا من التكلمين في المسائل السرعية لن يشتر عليها تقصيرا ولا استمبعا لا معنى على المستين يعني في البلادين دينا من اي مكانين ولو غلط اثر غيري في بحثي في كل خط هذه الاوان القص يقضي الوصول الصح ده شايف من اورشنتين انا فيها شيء اسيو انا جندي يا اخي هذه بالام في تدرس له يعني يعني فاضي بالعلم ان لم يظهر الصوره تمام مرر ولهذا من توقيعي نتاكيد فتأمنه بسرع منا بالتسريع هل أخدار تسريع صورة الثالثة أم أخدار تسريع تزرحيها بالإباع أنه كبيرا ما يقرأ في النهاد الصلوات الجهلية وربما ما رأه أخصر قلها قراب لئن في صلاحهم وربنا لم يلقوا أو لم يعلموا كثيرا من نعاني الأحياء التي يتنونها كثيرا ويسمعونها كثيرا كثير. لكن لا الوقت نظر في أن التبارك اجتملت على بصول عظيمة و يمكن لبياني وتشفير ما ينضبط به طلاب على مرورة الإعجاب التجسير فرقة تسير عن التي تحببها والتي تطارها في الخلاقس والتي تسلحها أثناء <تصفيق> يوحاب المرء أن يسمع سلاما يوجد عليه وهو يسمعنا وهو معاند الاتصال شراه وظنه جهله عند ابن ليس الجهله قيمه ذلك ان يصارع على الجهل وعي بل يشير الى ان السيد السيد ان ان يريد كيف قام وانه امر في نقص القادرين على انا لماذا أيها الاخوه اجيئ الى الخير على التعلم اجيئ على الصبر اجيئ على الصدق لكن العيب هي في مضاعه الوقت في غير ما ينفع التفكير يغير من حال ونحن نحكي أشبت من مسائل أكببات على الإيمان ومحصير العلم للناس ذلك الشريف الأربعون النغوية وهذه الأربعون النغوية الحديث العلماء بعد محيط يحيى من الذكرية النوري رحمه الله تعالى رحمه الواسعه شيدوا على حسن اختياره لها وعلى أنه جمع الأحاديث التي عليها مداه الإسلام لهذا اعتمد العلماء بشاشها هذه الأربعون ينبغي لنا أن وينبغي أن نفهم انما حالها حاليا وانه لم لا هذه ما هو الثاني قال ابن شهاد الزهري رحمه الله تعالى بما رواه ابن عبدالبور في كتاب الكامل قال مرون العلم دنيا دهب عنه دنيا إنما يطلب العلم على مغرى الأيام والأيال وهذا شخص العلم يبدأ بتحفير صغاره قبل كباره إذا حصلت صغار المتاعي لقدر الكبار فهنت على طريق العلم وأن إذا تدأت الكبار دون معرفة الصغار صغار المتاعي وارحات المتاعي وقلاتك بالكبار ما في فيها الخلاف احتاجه إلى بحر احتاجه إلى كفين لما يتعلق فيها لما هو جيدا من بعض بعض المكتبين في العلم لأنه يذهب عنك العز. فهذا نؤثر على ضرورة تأثير العلم والشيء فيه خطوة وخطوة وإنما يطلق العلم على مضى الأيام والليالي اليوم أنه وغدا مثله من موضوع العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما الشيء اجتماع النطف وهذا ضعب وقد ذكر القبيل البغداري بإثماره بإتفاع بإثمار الجامع في بياني مدد السامع ذكر حكاية عن ششبي و هو واحد للحديث لأنه طلب الحين و شالف أهلا لقان داشينو مي يا فاطمه يا احمد بغض عليك يا زيان و يا نياح يا هذا وقت و لا يكشف العد ذكر خالد ذهبنا نغوصين مره ثانيه الى اليرن يفتحوا على صخر وهنا نلاحظ بدا استعادي الصخرة وحفظ فيها سفر مضى متعولا تقال هذا المال على لطافته أكثر في هذا الصخر على سلافته وليس العين بألطف من, من الماء وليس قلبي وعقلي بأكثر وان يهدف العلم من جديد وحتى لو عرضنا بالات الحديد الجديد لدينا لا في خاطر لان العين تحتاج الى مواصلة الى الاس بواشن مواصلة مش عارف لكن الغريب اليجب يكون حل اشوي جديد خطوه بخطوة. ومن بعدها ان اهم أعفته من يهني لأنه يحصي إن شاء الله تعالى في الأصول لفع لله جل وعلا وإياكم بها جمعا لله وحسن الوظيف ومعنى الناس رسول الله ومعنى سيدنا محمد وعلى آله وفقه عزمانين وعلى إمام العالم عالمين <تصفيق> سنور الزام والمسلمين ونجد جساوة والسلمين الجمام محمد العز المعطال اسم الله الرحمن الرحيم اشتعلم موسمة الله والنهو يجب علينا فعلينا وضعنا الثائد الغياء العلم وهو معرفة الله ومعرفة جبيه ومعرفة مبيه جسال من أبيه الثانية العملية الثانية جساوة وليك أروا بي أصفر والدليل قوله تعالى إلا الله الرحمن الرحيم والعظم من نبيه المسال نبيه للذين آملوا عمروا الصالفات وتواقوا بالطبع وتواقوا بالطبع قال الشيخي الرحمن الله تعالى لو ما أنزل الله بجانب وقالتك السم والدليل قوله تعالى أنت أعلم أنه لا إله إلا الله وقالتك من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نشهد ان لا اله الا الله ونشهد الله تعالى يا اول هذه الرساله بناء على التوحيد والتوقيان توحين الله, الله واياه وهنا في صوت وهي تميز اعلاننا هذا يا على الترقب ونحن على المتعلمين يعني وجعنا المرحه و كان لنا يا يا هويا وي هويا يا جماعه في منطقه الاديجه بالحديد شديد روايه الشديد وهذا شديد هو المنعوت عند اهل العلم بالحديد بين المشار الصاد لما لأن كل راول يقول لمن رأبه وهو أول حديث سنعسو كنه فرنان الحديث يرون هذا الحديث لسلام لديهم ويكون حديث بما يرون أنه وهو حديث الرحيمون ورحمه مرحنى وفي الإجازات يرى كل شخ يقول عيشا الحديث حدث لكولان وهو أول حديث سنعته لك مع الحرارة لشيخ كولان وهو أول حديث سنعته لكولان إلى أن يذهب إلى المنتهى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يوحمهم الرحمن يوحمهم في الأرض يوحمكم من السماء وعلى علماء سبب ذلك أن مبنى هذا العلم بالدنيا وغالقه برحمة بالآخرة بهذا الشيء رحمه الله من على ذلك منبيها لطيفا بطيفا حيث قال اعلنت رحمة الله دعاء من المتعلم برحمة ذلك لأن نبنى التعلم بين المعلم و المتعلم هو التراحل يرى مينا ديورن يجب علينا تعيين قيمة الانسان دعوه يعني ان اكو بيننا المعنى بالنسبه للوجود البشري والوجود الكفائي اننا بنشفي الاول ونحن فماذا قرأه واجب علم أن نتعلمه وجودا علميا فلا وهو معرفة سلاة الوصول معرفة العبد عربة ومعرفة العبد الدين ومعرفة العبد نبيا هذا مواجب بغيث له هذا الشلم لا يمتع فيه التقليل واجب دينا لي. Bueno, como es Jorge en base en, de la familia de la Universidad de Salamanca. La busca en la biblioteca de Mesa, en la que debe buscar dos او من قول صاحب او من شجماء او ثلاث ان شاء الله و تعالى في موضوعه okay. بس تقريب هذا لا يوجد سلعقائي عند هذه السنة والجماء وكذلك لا يوجد عند المستبع من الكاربات والماثريبية والمتكارية لكن ينتبه <تصفيق> إلى أنه موجودة عند هذا الصور <تصفيق> يختلف عن الوجود عند أولئك في هذه المسألة والتقليل عند هذا عن التقليل عند أولئك فأولئك يومنا أن الأول واجد هو النوار فنجرسح الإيمان إلا خلال نظر ويقصدون بالنظر النظر في الآيات الموتية الآيات في التومية ننظر إلى السماء يسعد على وجود الذي جل وعلا دين وليه كمع الرسولة يكون يجب أن يقبل شخص الدليل وهذا الدليل يقوم بالآيات كمسلوبة تولئك يشيرون إلى الآيات الكونية الجنرائية لنظرهم لنظر التالى وعنه عبدالله سنة يقولون يارد من النظر في التليل لا لحد الإنباط ولكن لعن جنة معرفة المسلم أن الله جل أحلى هو المستحب للعبادة الوحدة ودون ما سوى فلا له أن يكون عنده قوان عليه يحفظون بحياته وريوه يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الإسليم ولهذا كان العلماء أن يحفظون الآمن بحياته ويحفظون لهذه الرسالة ثلاثة الوصول لأنه حيوى ميشاني اول المساحي رحمه التي يجب علينا تعلمها هي العلم والعلم انهه اعاده من سعه تقسيم في شرح شرح ثلاثه الفصول شرحت في هذا الواجب الأول الثاني الحمد الحمد بالعلم به العلم بالعلم kde je na chudu Kolko je na chudu za chiera a od neho je na chudu takolo a jeho je na chudu ideš kedy ti zvaniš لكن بالطوخير بأن الله جل وعلا هو من شخص للإجابة في وحده إذا علمه الحلم ولن في بهذا الإلم لأن أشرف بالله جل وعلا لم يمسأه جميعا فكان صرف الأمل في العلم لفقه رسعا وقد يكون معطلة بأن مثلا أن الحمر حرامي ربنا ثاني دغره اه ان شاء الله تشاوين سيبوه حرام اصابك والتحالف ورحم الله يا اخي احنا الحين نديهم دائما من الشوارع على بال تكون مصانعته دي اعطيه الدم في كذا البنوك في هذه المساله بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا جميعا الذي على الصلاه والسلام خاتم النبي صلى الله عليه وسلم منهج اكد وفكرتي وحياتي مخالفه اوجه سنن النبوي على انه بها رحم الله محمد بن عبد الذي يعي بس كما هو لان هو ترك محمد سنن الديواني ده في تاسيس دكتور محمود الشناوي بيعالج واقع اشبهنا او اقترح ان ان بيجري من الراهب وتركوه بجانب الهوى شيء اتجاهه مثل ان الراهب ما أشكو كان درعنا من العلم أن عليه الصلاة والسلام كان من هيئته في لباته كذا كانت مشيشه على نحو المات من الأمور الجبينية الطبيعية في ما نتحن أن ما لم نقاطب في هذه الاقتداء إلا ترسى الحمل بها كانت راقبه مباشى لأنه لم يخاطم لنسلم أن يقتنى بمثل هذه الأمور في نحو السير النبي عليه الصلاة والسلام في صوته في الأمور الجبنية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام يقول الحنر وقد يؤذر عليك إذا نظر الأبتداء أمينة الأبتداء فقط نطبق العمل أيضا مباشر العمل هذا أخذه من قول الله كاللوانا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِمُوا الصَّالِحَةِ مَا سَيَتْحِمُوا بس مال في الزحوة إليك إن عمي وعني وكان راسخ التطبيق من حالي وطرفهم في الحال كان الناس من جهه دعمه اي سنه من شيء دينار هذا يجعله يرشد غيره الى هذا الطريق بحيث اذا هذا مقبول بس ثاني الدعوه Dobrý deň, definíciia pre to, čo mladí ľudia počkajú, je, في تاريخ او في الكواساري عن الحلالك منها في مصارح المختلفة والمواعب والحلالك بعد ذلك الواجب الواضح ان يتعلم ان الداعية الذي علم ثم حميلة ثم ازعى انه يجب عندي ان, يجب أن لأن سنة الله يجلع على فخلقه أنه لم يجعل القبول حاصلا بالنبيين والمشارين الذين هم قصدوا الخلق وحلاه الدرج من يجعل القبول لهم وإنما قودوا وقودوا وحصل لهم ما يحتاج إلى أن يرثر كما صبر المرسلون وإن النبي عليه الصلاة والسلام ومن رضي أن يحنذي الحلوى الصادرين بقول الله ذل وعلا أصبر أن أصبر قوموا معزمي من المصل ولا تفتعل الله فأصبروا أصبر بغاية عن لمن حلم فعمل فدعا إستاذ الله يصبر ما إلا كان من الذين يستخفهم الذين لا يقنون قال جل وعلا تصدر إن وعد الله حق ولا يستخف الذين لا يقنون قد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من العجلة قال ولكنكم قوما يستعجلون هذه المساء الأولى واجه تعلموها والأمل بها الحلم والحمل والدعوة للصدر ودليل ذلك قول الله جل بسم الرحمن الرحيم والحصري إن الإنسان الذي اختصر إلا الذين عاملوا وعاملوا الصالحات بالحق وتواصلوا بالصدر معنى جل وعلا والحصري الحصري هو الزمان احنا <سؤال> اللهم صل على محمد و على سيده اتولى النقطه والعصر يعني ولدان والعصر بالوقت لانه احنا بنروح الشركه و بنرجع بالليل ان قرقيه امه يعني لوقت لوحدنا و يومين ده بسبب وبسبب الامه الشركه إن كذب الله جل وعلا له الجنة أن يكون من هذه الجنة وهو شريف القدر عظيم القدر والحصري جواب القسم يعني ما جواب القسم يعني, يعني مأي شيء جاء القسم لما أقسم الله جل وعلا بالعقص قال جل وعلا إن الإنسان لفي القصر فجواب القسم هو إن الإنسان نبي الطفل وعتد ذلك من نبي الطفل ومن المتقرر بإن المعامل من علوم البلاغة أن إن والنام من أنواع المؤكدة أنواع من المتأكدات أنواع من المتأكدات أول المتأكد الثاني مجيء إنا والثالث مجيء اللام التي تسمع الملحقة أو الملحلة مجيء اللام بالقمر إنا على جل وعلا إن الإنسان الذي يقصد وأهل يقولون أن الهدى الحمد بن حمد يقولون إن المؤكدات المؤكدات كان الحاقب من جعب لنستمر عليه السلام فمثلا تقول لمن لم يكن عنده الخبر تقول كلانا قاضي لا يصلح ان تقول إن كلانا يقاضي ولكن لهذا لم ينكر الثلاث يستقبل الخبر فقلت لأنه قاضي فأخبرته لكلان لأس إن كان منشرا له أو منزل منزلة منكر له بل ما هو تؤشر يزيد انتباهه ويعظم يقراؤه بما استمرها لك المشركون المشركون يحذر ما هم فيه من الشرق فيها الرسالة حارلهم بل وما قالهم أنهم هم أصحاب النجاة ولئن رجعت إلى ربهم الذي عنده لا شكشنا وهم ينكرون أنهم سيكونون في خسارة وينفرون أي طالب وقالهم ينفرون أن يكون الإنسان سيرجع إلى خسارة وأنه لي ينجو إلا أهل الإيمان تأكد الله جل ذلك لأجل إنشاءهم من وقال بالسئلة و بالحام لقوله إن الإنسان لفي الكسط يعني إن جنس الإنسان فالعلك والعام هذه الجنس بالجنس فالجنسية إن الجنسان لجنس الإنسان إن الإنسان لفي الكسط جنس الإنسان في الكسط إنه في حسارة عظيمة إلا أن تثنية وهذا نوع آخر يشد الذهن لطهول سلام إن الإنسان لك القصر كل النافئ كل الإنسان في الهلاف النقطة هم اشتغلت وقال إِلَّا الَّذِينَ آمَنِوا هؤلاء الذين ابتبناهم الله جل وعلا هم أصحاب هذه المسائل الأربع النذي لك وحشية رحمه الله تعالى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْإِيمَانُوا وعامل عليه الثالث الإيمان قول وعمل واعتقاض قول وعمل واعتقاض هذا الاعتقاض العلم لأن القلب والعقم هذا العلم فأهل العلم ناجون من السفادة. إن الذين آمنوا وآمنوا فالح اننا قرئنا في اوه ومنه واكفار فمن قال ان لنا امل وحنين سبحان الله دعوا بحوال انا امانه هذه الايمان واهله الربا ان الساعه تقلب من كثيرا من وهم ذلك أن الحمل غير الإيمان وأن لم يستمع الإيمان لا يصل إلى الهمل الجواب لا. ذلك لأن المغايرة تكون بين حقارة الأشياء وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة الحمل لأن الحمل جزء طاف بعد الحمل عقل قرص بعد الآن يأتي كبيرا وكذلك عقل الآن بعد الآن يأتي كبيرا بالنسبة لقول الله إلا وعلا كل من كان عدوا لله وملاكسه ورسله وزبرينا ومسان وملايكته ورسله وزبريل وميكا هنا جميل وميكا وعليه فوق ألي لا من الملائكة بما أفضل من الملائكة عقل للخاص ربانة العام إذن لماذا يعطي الخاص على العام لا يقول الخاص في العام لكن يقول للخاص الفائدة الفائدة يمجيش على أنه في الحكم مثل قولت قال سل وانا هنا يُنَّا الَّذِينَ تَلْمُنْ وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والشيخ رحمة الله تعالى فهنا ذلك فقال يجب علينا تألم أربع هذه المساعدة فلسل الحلم ثم من أحمد لأنه قال وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فلأما خطف الخاص على العام سلح على شعبه وعلى أنه يُفتن به وعلى من جيدي. نحن نفسه هنها لأنه في صطم مثل الأول خلدي أنه على ذلك فتواصل بالحق تواصل بالحق وتواصل بالصبط يعني دعا بعضهم بعضا إلى الشق وتعا بعضهم بعضا وهذه هي المساء الناوبة ان هذا ربها بالنسبه لوقتهم اعظم من قبل شيء يصحح العقيدة بصشح على بجنة بسم الله الرحمن الرحيم قال الجويني تستعين على حصولين من جوجل دوت